قالوا تلك إذا كره خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة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 وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت